فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون فأسرب عبادي ليلا إنكم متبعون واترك البحر رهوى إنهم جند مغرقون kim terakü min jannat ve geyim ve juroğ ve mukammelim ve nəzimetin الأرض وما كانوا من ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين من فرعون، إنه كان عاليا من المشرفين. وَأَخْتَرْنَاهُمْ عَلَى عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ وَأَتَيْنَاهم مِنَ الْآيَاتِ مَا فِيهِ بَلَاءُ مُبِينٍ إِنَّهَا أُلَاء إِلَّا يَقُولُونَ إِنْ هِيَ إِلَّا مَوْتَةٌ الْأُلَاء وَمَا نَحْنُ بِمُنْشَرِينَ فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين أهم خير أم قوم تبعين والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين وما